بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصعاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سنة جِين كعص عَلَهُمْ